ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع جو يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة